بسم الله الرحمن الرحيم يسبع لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير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 جعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير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 ومن يؤمن بالله ويعمل صالعا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحابا ورحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أَصَابَ من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليت فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَعُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَعِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَقُوا تتقتم وسمعوا وأطيعوا وأفقوا خيراً لأنفسكم، وَمَن يُقْشِر عَلَى فَسِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور عليم عالم الغيب والشهابة العزيز الحكيم